ضالين والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى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 إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ما له يتزكى